قلبنا يا كريم التعليمية أجرت مسابقة من أجل اختيار أساتذ جدد فتقدم اثنان شاب يدرس منذ سنتين ومدرس قديم يدرس منذ عشرين سنة ماذا؟ مدرس عشرين سنة فلما قابله المدير والمدير هو إنسان أكاديمي مربي لديه أيضا خبرة عالية جدا وكبيرة بالمؤسسات التعليمية. فلما قابل الشاب الذي درس لسنتين وقابل المدرس القدير الذي درس لعشرين سنة وقام بدراسة ملف كل واحد منهم. وقيم الكلام الذي حصل بينهم أثناء المقابلة عند إصدار النتائج قبلا الشاب الذي درس لسنتين ورفض من المدرس القضية اللي درس لعشرين سنة هذا أحس مشكلة في في المدرسة جاء هذا الأستاذ القدير ذو الخبرة وقال له أنا أريد أن أقدم شكوى ورسمي قال ماذا؟ قالت أنا قدمت لكم كشهادات كأوراق كخبرة أفضل من أوراق هذا الشاب الذي تقدم معي أنتم قبلتم هذا وتركتموني كشهادات كخبرة كسيدي أنا أفضل منه بكثير ولكن قبلت ذلك قال أنتم ورعتم أول شرط هو أنه سيوخذ الأكثر خبرة. أنا درست عشرين سنة ودرس سنتين. فكيف تقبله وترفضني؟ قال أنت درست عشرين سنة وخبرتك سنة. هو درس لي سنتين وخبرته عشر سنين. شو السبب؟ من يعني عنكم السبب؟ هو يدرس منذ عشرين سنة هذا المدير الخبير قال له أنت درست عشرين سنة ولكن خبرتك تعادل بالمعيار العلمي سنة بينما هو يدرس منذ سنتين وبالمعيار العلمي الصحيح خبرته تعادل عشر سنوات. ما السبب في رأيكم؟ مع أنه درس عشرين سنة لأن الذي يدرس سنتين؟ الذي درس سنة؟ مواكب التطورات والتكنولوجيا وال الوسائل الحديثه وذاك يعني سعاده هذا التقليدي هو يدرس كما بدا في السنه ولم يطور نفسه التقليدي هو ظن نفسه انه معلوماتنا يعني مثلا انا كم معلومات عندي انا قرات كتاب هذا هذا كتاب جديد قرات هل معلوماتي بالفقه وبالعقيدة والفكر المعاصر والسياسة والاقتصاد فيها شيء جديد ولا لا أزال على المعلومات التي درستوها منذ عشر سنوات كثير من المعلمين كثير من المثقفين لا يزال على معلومات وأفكار التي درسوها أيام الجامعة لم يواكب ولم يطور هذا الأستاذ هذا الذي فعله ودرسها لعشر سنة ولكن لا يزال يدرس بنفس الطريقة <تصفيق> الذي بدأ بها في السنة الأولى فهو لم فهي لا ترعاد خبرة، الخبرة يعني في تراكم الخبرة ماذا تعني؟ أنك تزداد بخلال تراكم السنوات كل سنة أتعلم شيء جديد كما قالت أختي كنا قديمة مثلا نستخدم اللوحات المرتوبة باليد هذه هي الوسيلة المتاحة بعدها استخدمنا طريقة العرض بالضوط على شرائح الشفاقة الآن عندي رجدة بعد لو بجُبت لا أصل عندي اللوحة الذكية، صحيح؟ كنا ندرس من كتاب تقليدي، أصححنا ندرس من المناهج الإلكترونية. طيب، هل أنا مبرمج؟ أحسن. مزاجي. جددت مهاراتي، قدراتي، أم لا؟ هذا نجده بشكل واضح عندما نحضر دروس. بعض الأساتذة في المساجن أو في الجامعات أو في المدارس عندما نراه يدرس جميع العلوم بنفس الطريقة كتابكم ما, ما اسمه؟ أساليب وطرق ما اسمه؟ أساليب وطرق أساليب وطرق تدريس وطرق تربية الروح الإنساني الإسلامي. هذا عنوان الكتاب إذا هذا الكتاب كله صني فهو كيف أدرس العلوم الإسلامية؟ أي يحدثنا عن العلوم التطبيقية هندسة طب كيمياء هذا فقط مخصص لطرايح تدريس ليس حتى العلوم الإنسانية كلها. تربية إسلامي. هو مخصص للعلوم الإسلامية. تربية العلوم الإسلامية التربية أنه كما رأى التربية الإسلامية هي مادة موجودة في المدارس تسمى التربية الإسلامية إذن عندما نتحدث مع أساليب وطرق حتى نكون أوضح ما يختلف عليكم الأمر العلوم الإسلامية هنا نقول نجد من الأخطاء التي يرتكبها المدرسون القدامى سواء في المدارس ولا في المساجد ولا في حلقات العلم ولا في الجامعات أنه يستخدم نفس الطريقة ونفس الاسطل بجميع العلوم خلينا الآن نعصف أفكارنا وأذننا ما هي العلوم الإسلامي التي يمكن أن أدرسها أنا كخطيب كإمام كمدرس كأستاذ جامعي ما هي العلوم التي ادرستها اذكره لياه فقر وصول فقر عقيدة عقيدة ايضا سيرة في سيرة ايضا ماذا حديث مصطلح علوم قرآن. أحسن <تصفيق> هل عندك يدرسون هذه؟ هذه العلوم الإسلامية. وكتابنا هنا كيف أدرس هذه العلوم الإسلامية؟ في درسنا الماضي بحَدَثْنَا عَنْ أَسَالِبِ وَطُرُقَ التَّدْرِيسِ ماذا؟ أحسن العامة. المتعامم، هل هي هل خاصة بالعلوم الإسلامية؟ لا. هل هي خاصة بالعلوم الإسلامية الإنسانية التطبيقية؟ متعامم. أي درس سواء كان الرياضيات ولا كان فقه أنت تحتاج إلى تمهيد، تحتاج إلى عرض، تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى استنباط واستنتاج، وتحتاج إلى المناقشة، صحيح؟ شو ما كان الدرس؟ وإذن أسميناها ماذا؟ أساليب وطرق تدريس العملية أي درس هل هذه مفيدة؟ ولكن نحن نريد أن ندخل باختصاص أكثر خطوة نحو الاختصاص كوني أنا أدرس أساليب وطرق تدريس العلوم الإسلامية إذن في خصوصية عندنا علوم كل العلوم المرتبة الأدنى علوم إنسانية مرتبة الأقل علوم إسلامية، الأقل فقه، لاحظوا كيفها؟ عام خاص، ما السبب؟ أننا نركز الآن على شيء محدد، نركز على شيء محدد للتأثير على خصوصية تدريس كل علم من العلم، الخطأ أن أدرس جميع العلوم بطريقة، يعني هنكون السؤال هل أدرس الفقه كما أدرس العقيدة كما أدرس التفسير؟ أنتم تلاحظون كثير من المشايخ والمدرسين يدرسون نفس الطريقة. يفتح الكتاب الطالب يقرأ والأستاذ يعذب ويشرح. وكل العلوم كذلك. التفسير كذلك، الفقه كذلك. لأفضل. أم أختي. أفضل طريقة سبحان الله. تقدير طماع تقدير. لكن بطيء. لها محاسنها. لها محاسن. صراحة. لها محاسن. لا تقولي أفضل طريقة. العلماء الكبار ما الطريقة. هل اولى علماء الكبار استطاعوا ان يواكبوا متطلبات الوضع الاسلامي المشاهير التقليديين المغاربه السوريين العراقيين لا عندما اصبحوا مستحقات الاداره الدوليه معلوماتنا هل كانت قادره على مثلا وضع النظريه التربويه في الاسلام النظريه السياسيه النظريه الاقتصاديه سؤال لا. كل المشهورين من منهم يستطيع التكلم الآن في النظام الحكم في الإسلام؟ يصف الخضاوي مثلاً، دعوت نبينا كميتان؟ هل هل هل يصف الخضاوي هو يدرس أو ي أو درس أو يدرس بالطريقة التقليدية؟ هو أكاديمي. هو أكاديمي. هو درسها بطريقة جامعية وظهرنا بالجامعة نبينا خارج من, من الكتاديم. درس في الكتاديم وكلنا درسنا. جحلاقات العلماء. أقول لها محاسن، ولكن لا تقول أنها أفضل. دارسة أفضل أبداً، لست أفضل أبداً. هذا تجديد. سيكون هناك تجديد. لها محاسنها نعم أمير أفضل لا. دارسة. منا يقول أنها أفضل لأنها تشكل تجربات جميلة عندهم. ولكن ضع المعايير العلمية في أساليب وطرق التدريس والآثار والفوائد الناتجة عن ذلك تجديد. لها محاسن. لها محاسن لها محاسن أنا أقول الناس لا لها محاسنها وينبغي أن تكون جزءا من طريق التكوين العقلي لله ولكن هذا لا يعني أنها أفضل أنها الأنسب لمواكبة المتطلبات الأحديات. دكتور ضياف فقط أخذت وثا مثلا عندنا في السعودية مثلا لوحتنا على سبيل المثال يدرسون هذه النظريات موجودة إذًا ولكنهم بحاجة ما سيحتاجون إلى علماء يتناولين من موريتانيا ويترسلنا من علوم تقديد اليوم يجبس الشيخ على الكرسي ويشرح للكتب الكلام وهذا <تصفيق> دليل على أنها طريقة لها فوالد وهذا يسترمع عنها وأنها ليست هي الأمثل والأقدار نحن ندعو دائل الأصل حينما يريد أن يثبت خدمها أنا أقول لك نه. نحن دائما تأسلامين نحن نلعن بالشعارات مصر برفع لك الإسلام هو الحل بصورة الإسلام هو الحل بالمر بإسلام الحل تبطع الفضل أنا تقول الإسلام هو الحل مع أن تحسن، أن تدير عند تدير وزارة الكهرباء، أن تدير وزارة التربية، أن تدير الحزب السياسي، أن تدير الجامعة. ونحن يعني طيب. أنا لا أتحدث عن مثقفين، عن أصحاب توجه الإسلامي نريد أن نصنع منهم قادة لجامعات. هاي مش هم كبار رلماء العالم الإسلامي هو قائد لجامع هو قائد لماذا؟ لجامع, لجامع. أور لمدرسة شرعية طب إحنا عندما نقول الإسلام هو الحال أي أن الإسلام يسقح لكل مجرات الحياة هذا الشعار ألا ينبغي أن يوازي مقدرات بالأفكار والبرامج والكوادر تستطيع أن ت تت... أن, تت... أن تترجم هذا الشعار الذي ليلة نهار فيه ونصحى في نحن لينهار من فيهم نصحى نقول عنه نحن بس نحن شاطئ الادعاء خيال نحن شاطئ الادعاء كثيراً عطني طيب شيء عطني ألف واحد تستطيع أن تعتمد عليه ليكون عميد كلية متخيل احنا مين السوري راح هذا المدرسة قالوا اخي تعالوا انتم استلموا كل جامعات سوريا يعني أريد عميد لكلية Alfizia ve amir de küllete kimya ve amir de ada ve amir de kütüre şeriat ve ölüdür. Eski biri de taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan taşınan مثل اخي انتظروا الاسلام سيعم انواء المهدي قائم وكله نايم هذا الله وكيلكم هذا غزو هذه لعبة لعبنا مش هو التخدير حتى لا نعمل امال تقول لي تصنع مصنع حق 1000 انسان هو رجل دوله احكويها ما بعطيك تمام لا ما فيز تعال تفضل اخي قالوها اخي هاي امن الطعم كله طأم الحكومي كله تبع المغرب، تبع سوريا، تبع الأردن، تبعوا تفضلوا أدمونا ناس أصحاب توجهه جيلي أحي لا أريده شيء، بس فقط أن الإنسان يحب القيام، يحب الأخلاق، يحترم الإسلام كحضارة مو يكون إنسان علماني حاقب أو إنسان شاذ فكرياً و... <تصفيق> إنسان توجهه جي، هذا تفضل، تفضل، تفضل أنا يعني يكون بالطبع، استلموا كل شيء يعني ال ال هذا الأكاديم الذي سيدرس أو الذي سي... فهو منصر يعني ما يفترض أن يكون هو عالم في جزء من علوم الدين ولكن له منهج دين يعني هو يعتز وينتمي إلى الإسلام كثقافة وكحضارة وكانتماء ليس هو مثلا ملحد حاقد <متحد> كيف سأعين مثلا وزير التربية ملحد حاقد ليس ملحد عادي ملحد ملحد منصيف ملحد حاقد أي علوم شرست الإسلام في دولة مثلاً 900 أهلها سنة المشكلة أن لا أريد أن يكون كما قلت شيء ولكن أريد شيء ذو خلفية من الأخلاق والقيم واحترام من الأديان تليق أن أضعه على رأس أضمن ولكن لا, لا. العلماء يقول ليس من شأن الرجال مناقشة المثال لا لا لا لا أخذ هذه لا لا أخذ أنا أرجع وأقول هنا أننا نصر على نماذج وأنميات في التعلم والتعليم قديما لأنها تشكل ذكريات جميلة عندنا وإذا وضعنا معايير علمية معايير علمية لهذه الطرق في التعليم والتدريس والتدريب هذه بنت شخصيات تستطيع أن يعتمد عليها هل تورت وعي وفكر الشباب نتيجة بدنا نشوف الآثار تمهنا لا أقول بعض طرقنا التقليدية في التعليم أحدثت طمبات ومصائب عقول من غلقة، عقول لا احترم أحد، عقول غير قادرة على التعايش مع أحد. طب كيف هذا؟ كيف هذا؟ أن سأجعله بايت هذا؟ هذا خصف. الذي يرى أن المذهب الحنفي مثل تعمر بيسو. المذهب الحنفي هو الحق. وكل الم على مستوى المذهب، وكل ما عدا باطل، كيف الفقه؟ هذا كيف سيصل؟ وهل المذهب الحنفي يتسع لقيادة الدولة لوحده؟ فيادو يعني وقت شغله في العشر مزايا الفقهية معاه لا تستطيع الآن أن تواكب التحديات المعاصرة في القضايا الدولية. دكتور، في فيما يخص هذا الشعارات الموجودة عندنا مثلا حينما يأتيك مثلا المدرس الذي يدرس أو الذي يقود الأمة في كبداية هو كبداية يأتي بالألوان وصوستيرك دو وصوستيرك دو يأتي ولكن أثناء التصوير وأثناء العمل القيام بهذه هذه الرية تبيص. لماذا؟ لأنه طريق أوه، أوه، لأنه طريق برمجي شوف الكمبيوتر طبعاً. الكمبيوتر طبعاً. لما يقول المين بده يستمعه نسخة آخر نسخة <نسمع تصفيق> تستطيع أنت أن تشغل عليه جميع البرامج الجديدة <تصفيق> لما نسخ القديمة بلا لا يمكن ده <تصفيق> حتى الم موبايل نفس الشيء لا <تصفيق> مثلا مثلاً مثلاً تفتح تطبيق <تصفيق> معين لا نسخة الأندرويد التي <تصفيق> على موبايلك لا يمكن تشغيل مع هذا البرنامج الجديد حدث <تصفيق> <تصفيق> الاندرويد عندها أنا آخر. <تصفيق> لو انا مبرمج علميا وفكريا ووعيا بطريقة تجعلني قادر على موان كل جديد ما، من الافشل اما لما اكون من اكبر العلماء ثم اعجز عن ابسط القضايا في الحياة معاك انا مبرمج ضمن الحواشي ضمن الفتاوى ضمن ما فيه قادر اتمني يفيد <تصفيق> مرسو فقط لديك في خلق، لماذا؟ ما أستطع أن أقدم أنت بقول أخي لا أريد النظام العيماني في التعليم لا أريد النظام الشيوعي، لا، تبقى تبقى، حاجة يقول لي ما بدي قل لي خرط بديل عمنا بديل؟ لا ول ما عمنا طيب، لماذا عمنا بديل؟ في عمنا خلق أخي خلق شيخ، يعني ما نضع لله، ما كلها على الشعب هناك هناك من يريد يحاول لك أنه محاربا يعني هناك الواضح ولو لا زفع الله الناس، كل, شوف كل صاحب قضية مصلة قضية لما العلماني والشيوعي والملح يعملين نهار فرادا وجماعات ومؤسسات ينصب قضيته معناته أنت تشتغل وكمان زاح كمان, كمان بلاش عباد ما في شيء بلاش صح أصحاب رسول الله أبو موسى الأشعري أينه سيدنا أبو أيوب أينه دوفين في استانبول في استانبول في قسطنطينية يعني معناته الإنسان عم يتحرك بالحياة عم يتحرك عم يشتغل مو والله قاعد ببيته ما في حركة يعني في في في في بذل، في عقاب، في تقديم عمي, عمي حاول. المرة ولا فأنت عم يحاول، سنفشل مرة وألف ولكن أنت عم تفشل عم تضر حالك، والكثير دكتور ضيق، لازم يثنون المضي. فهنا أخواني من إحدى مظاهر التي تحدث خلل في التعليم أو في بناء شخصية الطالب عندما لا نحسن اختيار الأسلوب المناسب لكل مادة في, في التدريس. فيحدث عنده خلل، كل نفس الشيء نفسه. تصبح المعلومات مختلطة مع بعضها، فهمه ضيق. هو ما له قادر يخرج عن الكتاب الذي يدرسه ليبحث نفس المعلومة أحوال المشبه والمشبه به بكتاب أوسع وأكبر منه لماذا؟ إنه هو تعود أن يقرأ العبارة بمع الكتاب ويفسرها ويشرحها أما لم يفهم جوهر القاعدة حتى يستهى هذه القاعدة أن يطبقها على القرآن على السنة على منصوصة أدب أين الخلال؟ الخلال موت أنتم جبئكم كل واحد أن لديه ورقة وقلم معه هذه العلوم التي بين أيديكم أريد أن تفصلوها أن تميزوها إلى مجموعة إلى مجموعة أو ثلاثة أيها تدرس كبعضها وأيها تدرس كبعضها من أيها من هذه العلوم طريق لتدريسه متشابها وأيها مختلف حطوا في مجموعة تقول لي والله السيرة والحديث والمصطلح كل تدرس دراسة طالب مباهين أنتوا بتهم أنت, أنت تتذكر هذا العلم، على ماذا يبحث؟ ما هي موضوعاته؟ ما هي معلوماته؟ هل يمكن تدريس هذه العلوم بشكل واحد لأنها متشابهة للمعلومة؟ يمكن أن تبدأ أن مع بعضكم لا إشكال. إذا نريد أن نقوم بفرز بعد في هذا مثال. هذا مثال، سفي خمسة علوم أخرى. هذا مثال. نريد أن نفرز هذه العلوم إلى كتب، إلى مجموعات. Mjnuğe ki tıdras bir tılyka mıyana, ve mjnuğe tıdras bir tılyka akrat, ve mjnuğe, oktubyama. Ana teameley. Atame. Jey. Hındak bazı ilgım tıdras bir tılyka waide mi nadi, ve bazıları tıdras bı kulu bir tılyka waide. İdara sana من هذه الكتب أمامك وما هي نوعية المعلومات اللي فيها مجموعات تنتين او ثلاثه يبقى مجموعتين أو ثلاثه فرزها رياضي تطبيقي الفرز حقوق ال حقوق الجهات حقوق الملكيه eee eee eee eee أنت أبو هاجة أنا تأمين أخبرنا أي كتاب فقط معاصر موجود بس أنا موجود بنا كتاب فقط معاصر أي كتاب فقط معاصر أي شيء أي. أي. أي. أي. أي. أي كتاب سيكون حديث ما يكون كتاب قديمي أي كتاب عصر. أي كتاب حديث كل نور تعب التوربين فقط الإسلام ما يقولون فقط على عدم على اشتهد اشتهد وبعد الان اجتهد واخطئ لا, لا, لا, ال... لا بعض العلوم تقوي طريقتين قسمتها هذه ممكن لا هذا مم مم صح ممكن نحن قسمناها إلى ثلاثة ممكن اه حتى ينتهي لحضرتك لذلك اعذرنا <تصفيق> في وقت الفسحه اللي نحتاج المرهش مناقشه نحن نناقشوا كثير هذا هو الدرس بسام... ناجح لهذا الشيء تح... <تصفيق> انا والله تحمل <تصفيق> ما اعرفه اقول لك انا اعرف ما <تصفيق> <تصفيق> طيب بينما يأتي الأخ ما شاء الله ما هبحثنا عنيه. أم الكتاب. كتاب صبا. كتاب. كتاب صبا. معاصر. كتاب صبا. صبا معاصر حديثه ما هو كتاب صحيح. اييه يا جدعان انا استغديه انا اي سؤال كيفاش قسمت انا ما فهمتش تقولي مثلا كيفاه هاديك غاديكم شفت في يعني في السنة رابع ابتدائي النسيمه هو ليوم الجمعه ولا كتب سنة أولى او انا قلت له سنراحه لا تنة. البلغة هو راح يجيبه لك الـ... اش اسمه هو ابتسامة انا بعد نقول له سجلتكم بالحقه ما خديت حتى كتاب بنتي لا عندي خط التاريخ والادب عندي بلاغه معنى موارث وطرق تدرس موارث معندكش آه وطرق تدرس الجاي كيفش قسمت عطيني هذا وش قلناه؟ الفقه ماجال الكلام الفقه من السنة الأولى البداية بداية المشهد دنيايت ما راح تصل. الأولى وضع والتاريخ أنا صلّى مشينا مع هذا الروح اللي عند الليبي عند الليبي عند الليبيا أنا مو مشهور بالليبيا لكن الكمبيوتر وما الروح عند الليبي عند الليبي عند الليبيا السيرة والتاريخ مثلاً مش تاريخ وصلنا وصلنا ما شاء الله طيب أنا وأنا كنت أضني ينظر في الكمبيوتر ولكن هو مشابه في الصفوف إن شاء الله يسرع إنه هنا ربما مباشرة في الكمبيوتر. لا لا أنا ما ما أحتاج خلاص. كتب فوق أفكار جديدة. تعال أبي. لا. نعم. سنفرزها حسب الألوان. أنا أحمل بيدي. يعني المدى ما تصير صدنا مرة في الو... تدريسه. الآن. ال المجموعة الأولى التي سنضعها باللون الأحمر. نعم. أنتم. المجموعة الأولى تكذبت ما هي. ما هي العلوم التي تدرس بطريقة واحدة؟ بتشارك مع الشيخ الله الفوجاء السيرة النبوي والتاريخ والتفسير سيرة تاريخ تفسير تفسير نعم فوج ها أي مجموعة جيد مجموعة ثانية أنا عملت تفسير تفسير وعلوم القرآن علوم القرآن نعم أي مجموعة ترى أنها مع بعضها؟ مجموعة ثانية. حديث ومسطلح. حديث ومسطلح. أيضاً في شيء. شو؟ تلاقيه عطينا. هنا مع هذه أنت ترى؟ لا. أنت ماذا مجموعة ماذا فعلت مجموعة؟ من حتيت تحديث مصطلح وحتيت بها مع هذا أنت مع هذا يعني مم. جيد إذا هون عندنا مروة ويوسف مروة ويوسف ومشيخ محمد أنت ما أعطيتنا مجموعة أنا وضعت الشبيل بهذا الشبيل بهذا و... مصطفى, مصطفى. مصطفى مصطفى مصطفى كامل مصطفى كامل الحسين الشيخ. الشيخ الحسين الله محمد, الله محمد. محمد. حسين ومحمد عندما وضعتم هذه المجموعة ما هو المعيار المشترك? لماذا وضعتم هذه المعارف? ما هو المعيار الذي وضعتم? يعني في هذه التخصص. يعني التخصص أنا أنا أسألهم هم ما ننتظر الأرقام ما هو المعيار الذي بناء عليه فرزتم العلوم لأنه يحاكي عن حياة ال الشخص أو تاريخه أمم من نعم الموضوع متشابه موضوع ثري فيه ش شروح يعني وذكر أخي أنت عندما فرزت هذه المجموعة ما هو المعيار المعيار هو هناك تخصص مرتبطة بأخرى <تصفيق> يعني <تصفيق> ماذا مرتبطة بأخرى على سبيل المثال <سؤال> نعم، ما ترابط ما بين ال ما بين ما التفسير المعيار الأول أنت حطيت الترابط من محدود تشابه من هذا الفرس. القواعد في التفسير تشبه القواعد في درسها. تشابه في ذلك. يوسف. ما هو المعيار الذي بناء عليه فرست هذا؟ مع بعضنا متداخل أصلاً. كل الترابط. متداخل نفس الشيء. ما فعلتموه خطأ. كلهم. أرى شئ آخر. فضل. أن نعطيه نفقة. فضل. اللي اللي في ما يخص اللي اللي لا لا نسمعش فيديو وإنما فف في الآخر أنا أربي أنه مدى لا إذا ناس يدخلون في التخصص الحديث في الحديث والمسائل هذا. ما في ذا إن على معيار التشابه. ما في تشابه. أنا قلت حط المعيار غيره لذا كتر المعيار. مرة معيار الترابط، أسرع معيار التشابه. إذا. وكياهم ما خطأ. هذا أنا ممكن شرط صعب. يعني هو ما ممكن مو صح ممكن إحنا نقول تشابه لا أستطبع سمعت. أنا قلت. كيف؟ ما هو هذا اللي ما هو الأسلوب؟ الطريقة التي سأعرض بها هذه العلوم؟ أنا كأستاذ أريد أن أقدم، هل أدرس مادة العقيدة كما أدرس مادة الحديث؟ لا. أنتم حاولتم أن تجدوا العلوم المتشابهة في طريقة الإنسانية، ولكن المعيار الذي وضعتموه لا يتناسب مع أسلوب، أسلوب،, أسلوب. أنتم يتناسب مع المحتوى، يتناسب مع المحتوى، مع الموضوع، مع الشيء الذي يتناوله هذا العلم، سأقول لكم لماذا؟ هذا كتاب تفسير هذا كتاب تفسير مؤلف ضمن المعايير العالمية لتأليف المناهج هذا قام به مركزنا مركز الدراس مركز الاستشارة للدراسات والأبحاث هذا منهاج ألفنا للتعليم الشرعي ضمن المعايير العلمية كما تؤلف كل مناهج العالمي أي بمراعاة علم النفس وعالم التربية ومراحل النمو والأهداف التربوية. هذا من... هذا أحد الكتب هو كتاب التفسير. الآن أريدكم أن تتصفحوا كيف وزعت المعلومات داخل كل درس. يعني بيسو درس. نحن الآن بناء على أساليب وطرق الدرس الحديثة ومعارف تعليم المناهج. أريد من كل واحد منكم أن يأخذ درس واحد وينظر كيف أنا لدي معلومات كثيرة. أنا أقول مثلا اليوم سأفسر. أول عشر آيات من سورة عما، أول عشر آيات من سورة عما. فكيف سأدرسها؟ أنا عندي كم كبير من المعلومات حول أول عشر آيات من سورة عما. كيف سأقدم المعلومة؟ كيف وأرتبها داخل الدرس؟ كيف ألقيها على الطلاب حتى لا تختلط أمور ببعضها؟ وليكن أنت تطلبه، بما أن هذا الكتاب مؤلف من المعايير العلمية. خلاص هذا كتاب من تأليفك. آه ما شاء الله. سلاسلته أنا. نحن مجموعة باحثين كل واحد منا أخذ علم هذا عملته عليه منذ من الأهداف التربوية المدرسة الصيغة النهائية مدرسة في مدارس في المدارس الشرعية والآن تبنته الحكومة التركية ما شاء الله في مدارس الشرعية درس في سويا لا لا لا لا هو كتاب مدرسي قمنا بتأليفه من أجل في المدارس وهذا كتاب الحديث أيضا طلع كيف وزعت أنا عندي حديث إن أعماله بالنيات مثلا كيف أشرح هذا الحديث كيف أرتب المعلومات داخل هذا الدرس موجود في المكتب هذا لا لا لا ما هذا هو هذا يقدم لل للمؤسسات ليس للعف هو كتاب مدرسي أنا ليس كتاب ثقافي كتاب علمي مدرسة يقدم للدوائر يقدم للمؤسسات أكاديمية أكاديمية هو من المدرسة مدرسة حكومية ولكن تدرس العلم الشرعي ممكن ممكن يسقي السباق ماذا والله أخي نحن الآن سأرى صنعتي بعض النسخ هنا إذا وصلت النسخة عندنا إشكال بطريقة إدخالها إلى برجنتك وأنو الكتب تحتاج بعض شروط جديدة لإدخال الكتب هنا سندخل ثلاثين نسخة حذاء عين نقدمها لبعض المحرسين إن شاء الله إذا وصلت نعطيه. عن طريق هذا الكتاب سكعنا. تقول الكتاب عن طريق من. كيف يعني؟ منه. الآن والآن ويندف. هذا طلع هذا تصنف، تقسم، توضع المعلومات داخل داخل الدرس. حتى تعطي درس صحيح. أنا عندي معلومات كثيرة حول حديث إنهم يعملوا بالنيابة. كيف أُرَتِّبُها؟ كيف أُقدِّمُها؟ هل أُقدِّمُها وأُدَرِّسُها كما أُدَرِّس معلومات الفقه؟ انظر الآن أنت الآن لو سمحت من يرى يعطيه لغيري حتى يرى وأنت إطرعي اطرع. الآن. الآن. الآن. الآن الآن تأخذوا نموذج من كتاب الفقه خذ أي درس من كتاب الفقه وأي درس من كتاب التفسير أو الحديث حتى ترى الاختلاف كيف تم توزيع المعلومات هذا دليل على أن العلوم لا تدرس بفرقة واحدة. فضيل. خذي أي درس. وضري. هل وزعت المعلومات هنا بنفس الطريقة التي وزعت بدرس التفسير أو الحديث؟ أي أحسن تعال. أحسن الدرس. أحسن. إذا أنا أخذ مثال واحد يعني. بس أطلع على درس واحد كيف وزعت المعلومات كذا انتهيتم عطوكو لغيركم واخذوا كتاب الفقهة انظروا كيف وزعت الكتاب في درس فقط وكيف وزعت المعلومات في كتاب تفسير أو حديث خذوا أي درس مثلا ما بحث التيمم ما بحث الطهارة ما بحث ال... أي... أي... أي موضوع فقهي وانظروا كيف تم توزيع المادة مال؟ طيب، أنا أدخل من كله. بطريقة التدريس؟ شيء يعني شيء مت يعني الحديث مترابط مع. لا. شاحه مع. يعني لومي أن يراع ولكن ليس هو المعيار الصحيح باختيار الأسلوب المناسب للتعليم. لا فلساً أنا جاء فأسى لما والتاريخ والتفسير نعم في السيرة واجرى ما تنقلل ديجرة أو شوفها. بعد اللي نعم الآن ستعلم لا. أنت أصدت هنا أصدت ولكن كان عيار وضعته قضقته نعم كان عيار وضعته قضقته أما لا تصنيفك أنت أصدت بـ 32 بواحد. hey hadi tamam fader قاموا الكفالة كيف وزعت من المعلومات الكثيرة ورتبت على شكل أقسام ولماذا وضع هذا قبل هذا وهذا قبل هذا هذا كله عدّ فقهاهنا لم يضعوا شيء قبل شيء عبثاً كان في منطقية في عقلية بالتوزيع أحسن ربما ترى العناوين التفصيلية هنا أيضاً مستفيد لماذا مثلاً لماذا وضع tarafı kafaları. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. öbürler. هذا ينبغي أن يكون في مكتبة طالب كل طالب علم. أنا أصححكم بالقناعة. كل طالب علم أن يكون هذا عنده. الفقه الإسلامي وأدلةه. الدكتور ربيعة من أف أفضل موسوعة في الفترة العشرين حول الفقه الإسلامي. فقه مقارن. بعد المذاهب الأربعة وغير الأربعة أيضا. أحقه الصحابة وأحقه. أنا به. أسلوب واضح. جمع كل شيء هو تقريبا وصل الآن إلى 12 جزء من هذا الحل ما عشر الجزء الفقه الإسلامي هو للدكتور رهب الزحيلي طباعة دار الفكر في دمشق جداً مهم وله كتاب أيضاً متميز بالتفسير اسمه التفسير المنير أي وقار بالثلاثين جزء لتفسير القرآن أيضاً ضمن المنهجية الأكاديمية العلمية المعاصرة إبراهيم زحيلي وحد الزحيلي توفي رحمه الله منذ سنتين هو من كبار فقهاء العالم الاسلامي توفي رحمه الله اخوه الدكتور محمد الزحيلا ايضا من كبار وعميد كليه الشريعه في الكويت الأرض. خرج من سوريا من نعم نفس الشيء نعم فقه يعني فهم السيرة ليس فقط أحلاف تاريخه إنما الاستنباط من استنباطه. السيرة استنباط فكري استنباط عقائدي استنباط فقهي وليس دائما استنباط فقهي. طيب حتى لا نطيب إخواني إخواني وضعتم بترتيب هذه العلوم الإسلامية إلى مجموعات في طريقة وأساليب تدريسها إلى مهارة الترابط والتشارك أنا أقول لكم المعيار الصيح الذي ينبغي أن يوضع تبه لي جميع أخوان المعيار حتى أختار الطريقة المناسبة في تعليم هذا العلم طلب مني أن أدرس الحديث المصطلح التفسير الم... ما هو الأسلوب الذي سأختاره كمدرس ناجح في تعليم هذه المادة أول شيء ينبغي أن تنظر إلى طبيعة المعلومات الموجودة بهذا العلم تبه إذا لا أنظر إلى التشابه ما بين العلوم والله علم الحديث مترابط حفظته مع المصطلح هذا مئة بالمئة صح وعلوم القرآن متشابهة مع التفسير مئة بالمئة صح أنا ليس الآن هذا مجال بحثي والتشابه ما بين العلوم والترابط أنا بحثي كيف أختار أفضل وسيلة وطريقة لإعطائه المعلومة بشكل أكاديمي واضح منظم مرتب بحيث الأستاذ يرتاح بالعطاء والطالب يرتاح اختار أفضل الأساليب في تعلم كل علم إنه كل علم له معلومات خاصة عن غيره. سأعطيكم مثال بسيط. دقيقة. عندهما دقيقة. لا. طبيعة المعلومات الموجودة. هل المعلومات الموجودة فقط نفس المعلومات الموجودة في التفسير؟ ننظر في كتاب التفسير. عندما قام هذا المؤلف بكتابة هذا الكتاب، ماذا لنا أول شيء؟ لا هي. لا. هي. المعلومات كلها مرتبطة بنص تبه يا أخي محمد عندما أدرس مادة التفسير المعلومات كلها إنما جاء بها العالم أو المؤلف ليشرح نصاً قرآنياً إلهياً فببعاً أول شيء النص بوء صح؟ إذا كل الكلام دي سيأتي بعده وشرحه اسمه تفسير القرآن الكلام كله سيدور حول محور واحد اللي هو الآيات، فهو تفسير وشرح للآيات. ماذا فعل المؤلف هنا؟ نص نص. ماذا فعل؟ وضعه في المعلومات الموجودة كلها في هذا الكتاب تدور حول. حديث نبوء حديث <تصفيق> كل ما سيأتي من كلام أربعة خمس صفحات كله مرتبط منتمي إلى نص حديث شرح لحديث وتفسير لحديث فهناك تشابه جدا ما ذي دل... نصين ليس نصين علمين <تصفيق> لماذا التشابه بين علم التفسير وعلم الحديث ما التشابه؟ شرح <تصفيق> حديث حديث. أن كلاهما يشرح نص, نص. هذا نص إلهي وهذا نص نبوي هذا التشابه محور الكلام كله يدور حول شيء محدد نص نبوي نص إلهي هل فقط كذلك لا الآن سأريكم إذا هدول عينين مع بعض وين الكتب ناويين الآن أي أي جزء هنا الرابط الله مولانا يا سيدي حفلة. حفلة. <متحدث> عندنا ما شاء الله قبل الحفله على غفله خلاص <متحدث> عندنا حفله جيت على غفله تفضل يا سيدي الاخ ايش الاخ اللي جاب الصوره طول التدريس لا لا <متحدث> هناك تميز ما بين قلة تدريس وتعليم حتى لا ندرس على الطريقة القديمة مولانا يشرح والطالب يقرأ. إحنا طورنا طبرنا الشيخ. حديث معاصم. من الكتاب دلني عندنا معطين الشيخ ومن عندكم واضح. إيش هذا تومي في الباب؟ القناة مهتمة بالدراسة. ما طيب. تروح تدرس ااا ليش تروح تدرس خمسة خمسة. في أزيد؟ لا خمسة خمسة. خمسة خمسة خمسة خمسة لا حاجة تغذو. اه, آه. يمكن ناخد اربعة <تصفيق> يمكن ناخد اربعة لكن مو صح. مشكلة من يريد يؤكد حتى لا يصور زيادة خمسة, خمسة ويفضل لك العام الجاي ان شاء الله لما ان شاء الله احنا لسه والله الرجل لسه له فلوس من العام الماضي اراح اعتيك الفلوس بعدين <تصفيق> يعني الناس أه... سبحان الله هاي وبعدين بيج... المشكلة ما انت بتصور عملنا كتير الاستاذي غير الكتاب السنة اللي جاي أه؟ ها؟ ها واحد ما دفعش فلوس انا. اه. هادا ما بيدفعش. ما بيدفعش. اه لا هذا ما يجيش جمهاز له هادا. ما يجيش السنة بتحضر هادي السنة؟, السنة؟, السنة. اه? لماذا تحضر هادي السنة? الله هدا. الله هدا. اهدا. تبت? لا. لا نحنا نحنا نحكي مالي. اعطي فلوسه ما احضر. هذا طلع قيمة. ايوه. ايوه. بس ننتي اعطي اهدا. الله خلاص يخوف يا شيخ جماعة العرب بخوفه. <تصفيق> إذا إخواني أنا أشوف أنت تخيل نفسك عم تدر حتى إنه بس تطلع مرة أكثر ما تدخل بالبيوت لأن عندنا هنا مثلا ببحث الكفالة. كفالة. عندك <تصفيق> فلات شو قال لك؟ والكلام في هذا العقد في المباحث الخمسة الآتية يعني شو هي أقسام الدرس؟ مشروعية الكفالة الدليل على أنها شيء جائز <تصفيق> في الإسلام. تعريفها وركنها ve alfazı her şeraiti her âkamı her intihâı her ifesı bir örnek absur. Eğer ben âkamı müsaade etsem, nerede ben müsaade etsem? Eger ben müsaade etsem, nerede ben شرائطها، أركانها، سننها، أوقات. مكروهاتها، كما تذكرنا في المرة مبتل. مكروهاتها، مطلادها، مبتل. صحيح؟ <تصفيق> أن هي مجموعة معلومات. آسفة العلماء نبهون عندما تختار الأسلوب بدك تنتبه للمعلومات الموجودة داخل هذا العلم. تقسم العلماء هذه العلوم الإسلامية إلى قسمين رئيسيين. علم كل عمله بتفسير نص نعلوم نصية أي؟ العلم الذي سأدرسه مهمته شرح وتفسير نص قرآني نص نبوي نص أدبي ربما أدرس أنا مادة الشعر الجاهلي كيف أدرسها؟ أضع عشرة أبيات وأقوم بدراستها كما درست القرآن والسنة هذا نص؟ الشعر نص الخطبه خطبه النبي دراسة أدبية لخطبة النبي في حجة الوداع الخطبه هي نص إذن نص معنا؟ شاهدوا النص أخي قد يكون الحديث القرآن ما هو النص قد يكون الشعر خطبة. نذر. نذر. يعني خطبة مقالة عددية. يعني يعني حكم احسن. اي شيء نص منقول عن تريد ان تشرحه وان تبسيره. هذا هاي الدرس ناس هاي التراتيبية معلومات تسمى سردية اي تسرد خلف بعضها. المعلومات غير مرتبطة بنص هو المركز هو المحور هو الشمس. نلاحظنا لا. هون وكتاب التفسير والحديث كل الكلام يدور حول النص في أعلى, في أعلى صفحة صح؟ مم. الآيات فوق والشرح تحت وهناك ذلك الحديث فوق والشرح والشرح ولذلك قد ننتبه العلوم المرتبطة بتفسير وشرح النصوص تدرس بطريقة غير العلوم <تصفيق> الأخرى <تصفيق> التي تسرد المعلومات بها سردانة خلينا الآن حط أمسيه يعني ما معلوم الآخر تصدق صدق يعني يعني يعني غير مترتب بالناس عكس مصطلح مصطلح الفقه الفقه يعني بالفقه لا أضع مصر. آيات وأقوم بشرحها في التفسير وإنما أضع الأدلة داخل المعلومات التي أسردها أي أذكره <تصفيق> سأخذ مثال الآن أنا سأدرس قال لي ستدرس في هذا النص يتوقع من تبع دراسه تفسير سوره الملك من ايه واحد الى 5 ان تتزود بالخبرات التربويه الاتيه اذا سادرس اول شيء خمس كيف ماذا كيف سادرسها ما هي المعلومات التي ساعطيها حول سوره تبارك شرح المفردات ما ابتدي ماذا المعنى العام لل المعنى العام الموضوع نص نص والله نص النص الآيات حسنت بعده أحته معنى العام معنى العام أول ما نتفضل معنا أيش مالي شافوا الألفاظ هل كل الألفاظ صعب الغريبة أوه. الصعبة حسنت الألفاظ الغريبة هذا اللي يسموناه غريب القرآن علم أحسن وضعت الآيات شرحت الألفاظ لأنها تعيق ويعفعم كامل النص في عندي كلمات غريبة لا أفهمها بعد ذلك موضوع شو موضوع؟ يعني المعنى ل... المعنى العام تفسير شرح الآيات فيه معلومات كثيرة المعنى العام المعنى العام نتحدث عن بشكل عام م. جدا مثلا موضوع هذه هذه أكثر عن العقل هذا عام هذه الآيات تحدثكم عن عجاز الله في خلق السماوات وهذا كلام معكم ما لم احدث ما هي تفاصيل هذه العجائب والمخلوقات وهذا المعنى العام يكون بس كتاب تفسير من خلال من كتاب تفسير انت ما شاء الله قد عن عن ماذا بشكل إجمالي وعام تتحدث هذه الآيات تحدث عن عقيدة عن إحكام الصلاة عن بر الوالدين بشكل عام أبزرع المعنى أبزرع. العام أظن أن المؤسسين الجنب هم أظن أن يتسلقوا بهذه الطائرة لا هي موجود ضمن الكتور القديمة ولكن كلها خليط. فهم قاموا بفرزها وهذبوها موجود في الكتور القديم موجود بعد المعنى العام شرح الآيات لاحظوا أنا الآن عش. أدخل بالدرس بشكل منطقي وجميل حتى الطالب كمان يفهم عليه أمو والله إذا بدخلت فوراً بفقه للآيات ما يؤخذ من الآيات من دروس في العقيدة والفقه هل سيفهم الطالب؟ هو لم يفهم معنى والسماء ذات الدروش كلمة الدروش ما عرف حتى تقول له والله إذن لازم تفسيرنا قبل هذا كله تفسير. تفسيرنا ولكن التفسير هو وعبارة عن مجموعة معلومات. أنا أقصد في التفسير إنه ما سبب النزول هو هو حسن. حسن؟ ولكن هنا سؤال منطقي كيف أوزع هذه المعلومات الكثيرة في الشرح؟ <تصفيق> هذا كله تفسير قرآن. كيفيه؟ كيف أوسعها بشكل منطقي بحيث أتدرج بتفهيم الطالب. تفسير منطقي. معنى العام أسباب النزول. لماذا نزل هذه الآية؟ حسن. أيضا ننتقل للأحكام. قبل السلام. ما فهمت أنا. أنا فهمت الكلمات. فهمت معنى الآية. شرح الآية. كي نزل. هل فهم هل فهمتوا شرح الآية بشكل كامل حتى استطيع الاستماع منها؟ لا. لا. معنى خاص. شرح معنى خاص. معنى, معنى, معنى الإجمالي. شرح. لآيات لكل آية. المعنى الإجمالي فيه تفصيل كل آية واحدة. هنا. المقطع كله من واحد إلى خمس عماد يتحدى، تبوه، نعم هو أكبر. عن واحد. المقطع كله، سورة تبارا كلها عماد تتحدد هي هي سورة مكية تتحدث بشكل عام عن عجائب خلق الله وعن عقيدة. صح؟ عن بعد. معنى كل آية لوحدة، هي تقريبا ثلاثين آية، طبيرة تحتاج شرح. وأنا بالإجمالي أدخل بي. المعنى العام ليس للمقطع كله للسورة كلها وإنما لكل آية بينما هنا لكل السورة لكل المقطع بينما هنا تقول مفرق ما بين الإجمال الإجمال أكثر تخصيصا هنا لكامل السورة مثلا لو قلت بالله تفسير سورة الإنشراح ألا مشاهدة الصدر عما تحدث لمومة أقول بينما المعنى الإجمالي معنى كل آية واحدة. أو مثلاً كل آيتين متشابهتين. مثلاً إنه مقاطع مفاصل. معنى الإجمالي أيضاً بعد أن فهمنا المعنى الإجمالي لكل آية ماذا يمكننا أن مي... نفهم؟ أيوة. الفوائد أو ما يستفاد أو ما يستفاد استمر حلا. ثمر. ثمر. فقه. فقه. أوقات. فقه الآيات. ماذا أستنبطل؟ من هذا من أحكام في العقيدة من أحكام بالفقه من الاستنباط والإرشادات فيها حكم مختصر استنباط والفوارق أما فقه الآيات والغوص بالأحكام الموجودة بداخلها من أحكام في العقيدة من أحكام بالسيرة من أحكام بال من أحكام بالفقه بعد ذلك الاستنباط التقويم. ولإرشاده. وهذا وهذا متشابه. يمكن أن يكونوا شيء واحد. حسب طريقة الصياغة. إذا صُبغها على شكل كلمات مختصرة كما فعلنا هنا. انظروا هنا فعلنا. ما يستفاد من الآيات والاستنباط. ولكن صيغت بعبارات مختصرة جدا. ولكن بالفقه يكون هناك الشرح أكثر. هنا صغر بشكل مختصر ما يستفاد من الآيات فهي ما يستفاد أما فقه الآيات في غوص أكثر بالمعاني الفقهية، بالمعاني العقائدية، بالمعاني التربوية انظر أخي هنا ما يستفاد عبارة عن معلومات مختصرة جدا كخلاصة لهذا الدرس فيمكن حسب الصياغة أن يكونوا مع بعضين أو أن يتوسع الإسان أيضا ماذا ماذا سأعطي من معلومات في درس التفسير؟ الاستنباط والإرشادات أيضا تقويم التقويم تقويم بأماكن مختلفة. فبنسوي أن الطريقة الحديثة التقويم حسب مراحل الدرس وليس في آخر الدرس. حتى لا أفشل تنتهي الساعة ثم لما أسأل سؤال واحد أجد ولا طالب فهم الدرس كيف سأعيد الدرس وانتهى الوقت بينما لو فعلت ذلك بعد كل عشر دقائق من الدرس سأستطيع استدرابي خطأ, خطأ. دبال أخي محمد خطأ أن يبعد تقبل آخر شيء لأنك ربما بعد شرح ساعة كاملة تسأل الطلاب ما أحد فهم درس أحكام الطهارة طب انتهت الدرس وقرع على الجرس كيف سأ... سأضطر إلى إنفاق أيوة على حساب المنهاج بينما لو أنا كل عشر دقائق سألت سؤال أو طلبت من الطلاب سؤال ليتأكد هل فهموا أم لا إذا كان هناك عدم فهم باستماعي خمسين دقيقة أستطيع أن أعيد الشرح وهذه الطريقة الحديثة للتقويم أنت ما هي عبر مرحل الدرس كما رأيت هنا انظر ثلاث مرحلتين أو ثلاث حسب طول الدرس لا أقول كثو هذا أمر في العلوم النصية ينبغي هو متشابه. لفحص النص أول شيء تقرأ النص أنت كأستاذ بشكل متقن ومنضبط حتى الطالب يسمع القراءة الصحيحة لهذا النص حتى لا يخطئ بالإعراب أو بالثمن. فأول من يضبط النص، أول محل يضبط النص بالقراءة الصحيحة سواء أنت، ولا من المسجلة، أنت تختار الطريق لا تترك الطالب يقرأ المرة الأولى لأنه لو أخطأ سيتعلم الخطأ الطلاب الآخرين الأفضل المدرس هو من يقرأ المرة الأولى للحديث أو لأبيات الشعر أو للآيات حتى يضمن أن القراءة الصحيحة مئة بالمئة فينعكس ذلك على الفهم الصحيح للطلاب لأنك لو اختلت القراءة سينفهمونها بشكل خاطئ الفاعل يصبح مفهول به والمضاف إليه يصبح صفة وغيره فأنت كأستاذ دولس في المسجد لخطيب أنت الذي تقرأ النص الذي ستشرحه نص حديث آياء، أدبي، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أبيات شعر بعد ذلك انظروا كيف تدرجنا بعرض المعلومات ما بدأت فوراً بفرق الآيات كيف يستطيع أن يستنبط معلومات دقيقة وعميقة وهو لا يزال كلمات بسيطة لا يفهمها لن يستطيع أن يأخذ شيء بينما أنا أتدرج معه رويدان رويدان المعلومة الأبسط إلى المعلومة الأعمى شرحوا الأنفض والأفضل هنا أن تترك الطلاب هؤلاء الذين يختارون الكلمات التي لم يفهموها لأنك ربما أنت تظن أن هذه الكلمة غير مفهومة بينما لو طلبت من الطلاب أن يحددوا الكلمات غير المفهومة يعطوها كلمات أنت تتوقع أنها مفهومة وهي عندها غير مفهومة فقل لهم لو سمحتم سويت ألم نشرح لك صدرت أمامكم ضعوا خط بقلم الرصاص حول الكلمة التي لم تفهموها كل طالب يضع إشارة ثم تسأله ما تُبَعَلُ ما تُشْرَحُها حتى تتأكد أنك شرحت كل الكلمات الغريبة. تفهم؟ إذا الذي يحدد الكلمات الغريبة الأستاذ بالتعاون مع الطلاب ليس دائما الأستاذ إنه قد يخف على الطالب بعض الكلمات من القرآن أو الحديث أو من الشعر أن تظن أنها مفهومة ولكن بسبب تفاوت الطلاب بالمستوى العلمي تجعل بعض الكلمات الضيعات غير مفهومة. معناها سهل فلا تحدد أنت فقط الغريف ذلك المعلومة عام بأيضا عن ماذا يتحدث ها... تتحدث هذه الصورة بشكل عام صورة القارعة صورة الزلزلة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب ما يحب عن ماذا يتحدث بشكل عام هذه المعلومة بسيطة ما فتنا بالعمر أسباق النزول لماذا أنزل الله هل لها سبب هل لها قصة من بغي أن تذكر أنكم كما تعرفون في كثير من الأحيان أن الآيات تفسر حسب سبب نزولها. نزولها لا تعمم على جميع الحياة كما تكمل القضية <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريبة أضعافاً مضاعفة ألو فسرها بعيدة عن سبب نزولها معناتها تربى القليل مسموح هذا تفسير حسب اللغة العربية بذلها سبب نزول هو الحديث عن الريبا الفاحش في الجاهلية. وكل ربا محرم ولكن كان الأشد رعباً ونكيراً وسوءاً وريبا الجاهلية لأنهم كانوا أبعاث مضاعف هذا لا يعني أن الريبا القليل مسموح ولكنها نزلت لحاله كانت موجودة في الجاهلية فسبب النزول جدا مهم بالتهم المعنى الإجمالي للآيات أي تفسير كل آية لوحدها أو كل مجموعة آيات متشابهة بالمعنى شوق الآيات أي ما يؤخذ من الآيات من معاني دقيقة وعميقة بالفقه بالتربيه بالأخلاق بالآداب الاستنباط هو الفوائد والخلاصات التي فهمها الطلاب من هذا الدرس التقويم حسن مراجعه في الدرس الآن سننتقل إلى إذا هذه المجموعة يدخل بها علم التفسير التفسير الحديث، الحديد النصوص الأدبية، شعرا ونثرا نظما ونثرا كيف تاريخ اخي من قال تاريخ كيف تاريخ نصوص تاريخيه كيف لأن يقول نص ما أن تبي تفسره يعني أن تفسره في نص تاريخي لا طبعا ممكن إذا كان نص نص له قيمة ممكن حتى المنهج سبحان الله لا شيء هذا أمر آخر والاشكال في الأسلوب لا أحد يكمله حتى معلومة طبعًا هذا في الاندلسي في نصوص تناه <مه> <مح blues> <مه> في ما يوخد منها ممكن إذا اعتبرناها نص مثلا نص النافريزي حول مثلا مثلًا الطعام في الاندلس كل شيء كل شيء نصي كل شيء نصي هكذا تتدرج به مو فرديت سمو فرديت أبي أنا يلقى داس نجرب مو مثال لازم تكون هناك تفاهم بين الطالب و الاستاذ مثال احنا في قضية الارث كان يقول في قضية يقول لك اخ لاب ما تعرف ما هو الاخ لاب احنا ذهنيا ذهنيا يمشي ذهن انه العم ايوه مم. وهو اخ من اب وبالنسبة للميت اخوه أه. من ابيه من ابيه ولكن للاب cayi daha zihin, safı muadil olan abilgami, tamam, tamam, saf, fakim bazı muadiller zihin daha zihin مباشرات, saf, ve ele alın, öneli magi an yutbas, saf, saf, saf, saf, saf, saf, نص أدبي قد تكون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون نص شعرية لسيدنا حسام بن ثابت في مدح رسول الله هو نص أدبي صحيح؟ وصف الصحابة لرسول الله هو نص موقوف يسمى عند العلماء وما أضيف لنا بالمفوع وما لصاحق وما وما لتابع هو المقطوع وما أضيف لأصحاب من قول فهو الموقوف الموقوف هو الكلام الذي يونسل إلى الصحابي صحيح. عمر، سيدنا عمر، سيدنا بكر، سيدنا عثمار يمكن أن يدرس لأثر، يسمى لأثر كله الآن علوم عامية، علوم سردية أي بها معلومات كثيرة غير مرتبطة بنص أساسي أشرحه مثل العلوم أي علم هذا؟ أختي مرة أي واحد من هذه العلوم تنعينه تحت هذا المعيار؟ علوم غير مرتبطة بنص أحسنت حسن السيارة مصطلح علوم الصمم علوم القرآن علوم القرآن عقيدة عقيدة, عقيدة. عقيدة. حسن هذه بها كم كبير من المعلومات صحيح ولكن أنا الآن أريد طريقة علمية منطقية بسيطة بتفئيب أنا عندي معلومات كثيرة حول احكام الوضوء أنا كأستاذ ناجح أنا كمدرس ناجح كيف أرتب هذه المعلومات الكثيرة بحيث أتسلسل بشكل بسيط جميل منطقة لا أبدأ بالمبطلات وهو لا يعرف الأركان وإلا سيضحك عليه الطالب. وإذا دخل الأستاذ الموجه التربوي ليقيم أدائه سيقول هذا لا يصبح للتدريس كيف تدرس عن أركان الصلاة وهو لم يعرف دليل وجوب الصلاة. أنت فاجئ. ولأ لم يعرف أنها أن أن الاصطلاعات الخمسة هي فرض أم سنة أم نذر أم في خطأ أنا. في خطأ بطريقة لأن معلومات كثيرة لم ورتبها أولويا. الآن سنقول تخيلوا الآن إخوة وأخوات تخيل أنا لأدرس أحكام الوضوء. ماذا سأرقي معلومات عن الوضوء مثل هذا سابقا. ماذا سا... صار ماذا ساعدك على تعريف الفعل؟ المنوط تعريفه أي لغة المصطلح بعدين ده يعني ده معنا هذا تعريف انا لغتها مصطلح انا مفسر لا التعريف الذي يوضح الوضوء الوضوء المصيبة لأنك في تعريفك للحدث، فستؤدي ف... دليل. ذلك تريده دليله دليله حكمه أحسن حكمه حكمه شروطه يمكن هنا مع ما حكى يمكن تاريخ مشروعيته هذا كله بالمقاديم. <مم> بعني <معلي. مم> شروطه أركان <شروع> أركان أركان هل الشروط قبل ولا <شروع> أركان الشروط شروط قبل الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون قبله أو خارج عنه <مم> الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون جزء منه. كلاهما يتوقف الشيء عليه ولكن أحدهما يكون في العمق والثاني يكون لوحده مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة بينما قراءة الفاتحة نقول إنها الصلاة أحسن بعدها أخي محمد بعض الشيء المحمد الثاني لا. بعد الأركان ماذا يمكن أن أن منطقي مم. لا شوق. ألا يوجد شيء قريب من معنى الأركان فجليه فيه صررنا عند نفس لا سنانو. سنانو. سنانو. يا جماعة. هذا مطلوب والسنة مطلوبة السنة الآ مكروه. ماذا مكروها مكروه. مكروه. مرطيلات مرطيلات مرطيلات آخر, <وحدة. تصفيق> <مطيب. مطيب. أحسن. تصفيق> آخر شيء هذا الترتيب المنطقي لتدريس مثلاً درس فقط ما هو المعيار الذي اخترته ووضعته لترتيب المعلومات هو التسلسل المعلومي بشكل المفهوم من الأبسط إلى الأعماق <تصفيق> من الأعلى أو من الأدنى إلى الأعلى. هذه القلق نفسها التبع عندما أدر سيرة نبوية. لا أستطيع أن أقول من العام إلى الخاص. تخص. كمان نفس الشيء نفس الشيء. أعلى الأدنى عام والخاص نفس الشيء. مهم أن تختار المعلومة الأبسط فالأعمق حتى ما يخسر على الطالب كما فعلنا هنا. لا أدرسه فقه الآيات وهو لا يعرف شرح الألفار الغريبة لم يفهم الآيات وهناك ذلك لا أدرسه المبقلات وهو لا يعرف أركال إنه لا يعرف كيف سيبطل العمل عند عدم وجود الركن، فقد فقط في منطقية, منطقية. <تصفيق> وتدرج بعرض المعلومة لأن المعلومات هنا ستسرد سردا كيف أوزعها احتاج إلى منطق بدوزيرها وهذا ما فعله علماؤنا بمنهجية التأليف العلوم، كان عندهم يا أخي إرداء شوف خاطر كلهم فعل، بحثهم الآن قدرهم خاطر ما كذالك الحديثة حتى قديماً كان... قديماً كان هناك شيء شبيه بهذا، ولكن كلها بقلب بعضها. أما هنا صار مرتب العنوان الأسود الغامق تعريف الوضوء دليله حكمه متى شرع أركانه شر شيء وصار مرتب ولذلك يتعلم بطريقة أكاديمي يكون تفكيره منظمة كمن الذي يقرأ من الحواشي في الحواشي عقله كالحواشي مطرق <تصفيق> المعلومات شيخ التبويب أليس جزء من الأسلوب؟ <تصفيق> هو التبويب هنا هو هو هو هو إبداع العلم للعلماء هنا الإبداع العلم للعلماء هو تبويب تقسيم المعلومات فرز المعلومات ما الذي يقدم وما الذي يؤخر كيف يوضعون؟ ولا ما أنا مبيعون. أنا أنظر فقط إلى المعلومة. أنظر الإبداع في تصنيف وتأليف العلوم. وهذا أخواني علم الواحد الآن في الغرب. وهو تفسير وتصنيف العلوم. لأن لأنهم يقولون عالميا أن عندنا أزمة في المعلومات. كيف أستفيد من هذه؟ لما أرتبها؟ يعني أنا عندي على هارد ديسك تبع الكمبيوتر عندك مائة جيجا. يعني أده هذا المركز بمائة مرة معلومات. فكيف استفيد منها؟ قاموا بتصنيفها لك، قاموا بتصنيفها لك داخل الكمبيوتر، الموسوعة الشاملة بها مدركاً عشر آلاف كتاب، خمستاعشر ألف كتاب. قالت أولاً، الكتب الفقهية، المذهب الحنفي، المذهب شوف داخل الداء، ورتبوا النكت كثيراً، يوجد بهذه الموسوعة خمسة عشر ألف كتاب. يوجد بدرس أحكام الوضوء خمسين صفحة أو أكثر هنا أكثر من ثلاثمائة صفحة مئتين أو 300 صفحة عن الدكتورة ثلاثمائة صفحة كيف أقول درس كنت مقارنة أريد أن أرتبها هذه الطريقة منطقية أرتاح أنا كمدرس بالإعطاء كيف سأرتاح؟ سأرتاح على أبطر من كثرة الإعادة والشرح أنني عندما أبتدئ بالسنن وهو لا يعرف الشروط سأقول ما فهم؟ ليش هل الركوع من الأركان سأضطر لي شرحي الأركان؟ أنت استطاع نفسك بأزمة، ليه؟ لماذا؟ لأن الطالب الذي يتدرج معك بالمعلومات فلا تدرس العلوم الإسلامية كلها بطريقة واحدة ينبغي أن تنظر أولاً إلى نوع المعلومات وطبيعة المعلومات الموجودة هذه المادة بهذا العلم ثم تختار الأسلوب الأنسب لذلك بعد أن تختار الأسلوب الأنسب تقوم بتوزيع وترتيب المعلومات بشكل متسلسل منطقي حتى تكون مبلع بالأعطاء ويفهم الطالب عليه إذا هذا كله جزء الأستاذ أن ينظر بالدرس فيقيم هو هل هذه المعلومات الموجودة بتفسير الطبري هل هي أقرب إلى تفسير النصوص وإلى العلوم السردية أقول لا والله هو يضع آية على مشرح لا صدرة وكل الكلام حول إذا هو أنقر إلى uedes. تفسير النصوص فأختار أسلوب تفسير النصوص واضح؟ نعم. أكرر مثال في الصغرية. الآن عند بايكم هذه الكتب هل وجدتم أنها مرتبة بطريقة علمية أكاديمية؟ نعم. رضيعة له أنه أول ما هو رضيعة الأهداف حتى المدرس ما يضيع حتى الأستاذ حدد له ما الذي ينبغي أن يركز عليه في هذا الدرس حتى لا يعطي عن الإسلام كله أنا أريد حددها شيء محدد أنا عندي الآن الآيات من 1 إلى 5 في سورة تبارك ما هي الرسائل العلمية؟ ما هي الرسائل التربوية التي أريد إيصالها؟ حددها لك حتى إذا أنت كنت إستاذ متواضع المعلومات أو أقرب إلى الفاشل تستعين بها في ناس ما عندنا أخي هو ساعده قال لك يتوقع منك بعد دراسة تفسير سلطة الملك هذا إرشاد للطالب وللمدرس تعظيم المولى في قلب المؤمن وسلوكه تركز عليه بالتدريس التنافس للوصول إلى أفضل الأعمال في ميادين السطق والخيرات التفكر والنظر في إتقان سمع الله عز وجل من خلال هذه الآيات، الوقوف على حقيقة الدنيا وأنها دار اتلاع. أيها المدرس، أيها الطالب ركز بهذا المقطع خمس آيات حول هذه المعاني، لأنك ستأخذ معاني وأداب وفوائد أخرى في نصوص أخرى. حتى ما نصبح درس ندروس عام، لا، وركز على شيء يتناسب مع موضوع الآيات. فهو شيء وضع لك الأهداف. وضع لك النص، انظر النص كله مضبوط، أي مشكل. كل حرف مشكل لأنه نص مهيب، نص قرآني. كل حرف عليه التشكيل. ثاني شيء وضع لك المعنى العام، ويمكن أن تقدم المعنى العام على إذا اختارته كمقدم المعنى العام يصلح أن تجعله أول شيء. أما إذا وضعت أنتم قدم مشوّق أخرى خاص أو مختلف قصة. فتبتدئ بالقصة، ثم تشرح الألفاظ، تعطي معنى العام حسب أنت يعني المعلومات التي يمكنك هذا هو قاعدة لا تحيي هو شيء تقريب المهم أن تبقى ضنطقي من توزيع المعلومة إذن أعطاك شرح الأل... النص شرح الألفاظ، المعنى العام شرح الآيات، هو المعنى الإجمالي يعني ما يستفاد من الآيات التقويم، التقويم جمرتين بعدين نشاط خاص اللي هو مسألة تطوير مهارات وإبداع الله نشاط خاص قال لك صورة الملك من السور المكية أرجع إلى ما بين يدك من كتب التفسير أو ما تيسر من المواقع الإسلامية المعتمدة المعتد بها على شبكة الأنترنل لتبين أو لتتبين المقصود بمصطلحي المكي والمدني هل تعلم طبعا البحث العلمي هو يرجع ويبحث سواء الكترونيا ولا بالكتب عن ماذا يعني مكتو وماذا يعني مدرّس؟ تعلمه البحث العلمي، أي أن يصل إلى المعلومة. يقص خلاصة يعني بشيء تبسيط للطالب أن يضع الخلاصة في الأخير. نعم. هلا بال عندنا نموذج ثاني هذا الكتاب م. للطلاب مبتديئ جدا. الآن حكومة تركيا طلبت كتاب متخصص لطلاب المدارس وضعنا هذا م. الذي تقول. ولو معي كمبيوتر طبعا في البروجيكون نموذج جديد الذي وضعناه. الخلاصة استنتج ماذا لو على شكل فقاعات منونة من باب التنبيه تنبيه مثلا المكي قصائصه كذا يمكن أن يضع هذا داخل الآن بدي منكم تدمجوا ودمزجوا ما بين أساليب التدريس العامة وأساليب التدريس الخاصة ما هي مراحل الفدرية العامة. حكين عن المن والمظ. ما هي المراحل؟ التمهي. <سؤال> <تصفيق> <آه. على> س نقيم أمر مهم. لو قلنا هذه أساليب التدريس العامة. أي تصلح العلوم الإسلامية أيضاً. ولكن العلوم الإسلامية لها خصوصية. إذا سنستفيد من طريقتين. الطريقة العامة. أول ما أبدأ به ماذا؟ التمهي. <خر> بعد تنهي العربي العربي العربي المقدمة تمين دول المقدمة التطبيق والاستنباط والاستنتاج ولو وضعناه بآخرة ولا تنه بكل المراحل تقوين في أي مكان هذا؟ في أي مكان أنت تختار كم من المعلومات المناسب وتسأل الطلاب أو تصلم للطلاب أسيلا حتى تتأكد أنهم تهيئ إنه عن الفهم التقيق من الطلاب عندما تحدث عمر الوالدين كيف نطبقه في حياتنا اليومية في البيت؟ أطبق عنه أخواني وأخواتي هذه المراحل أين مكانها المناسب في الطريقة العامة؟ هل أضعوها في التمهين؟ هل أضعوها في العرب؟ لا يقمن تنزل هذه على المكان المناسب هل هذه المعلومات هي أنسف إلى التمهين؟ هل هذه المعلومات هي أنسى بالعرب أم أنسى بالمناقش؟ أين نضع هذه؟ هذه مراحل هذه مراحل مراحل هذه العلوم الإسلامية هذه المراحل أين مكانها المناسب من المراحل العامة جميلة جميل. اظن اني بتعطى في التمهيد المهم التمهيد هو هو, هو النص نفسه النص هو اللي العام قصدك أت... قراءة النص كما النص المضبوطه هي تمهيد التمهيد يعني ما ما التمهيد عباره عن مقدمة مقدمه كان اضع المعنى العام في التمهيد ينفع أنت انت حقيقة هذه المعلومات توزيعها ما بين التمهيدي وما بين العروم الآن لو ذهبنا إلى تدريس مادة الفقر من هذه العناوين وأقسام الدرس أي منها يصلح أن يكون في التمهيذ تعريف تعريف أحسن ذلك حكم الدليل الدليل من المؤمن حكم حكم حكم يعني Ar داخل حسب في طريقه العرض مقدمه للعرض حسب طريقه العرض انك قد تختار للبدء بالصلاه بقصه عن اهميه الصلاه فوائدها فين هذا قصة مع تعريف الوضوء ثم تبدأ بالعرض بالقضية الدليل والحكم وأكثر العلماء أضعونها هذا العرض حقيقة هذه كلها في العرض <تصفيق> التمهي والمقدمة تكون بشيء قصة جميلة لطيفة أسئلة تشويقية هذه أقرب إلى الآن الدخل بتفاصيل أحباب الوضوء أما نعم هذا الأصلح التعريف والدليل والحكم وتاريخ المشروعية إلى هنا هل هذه تصفل أن تكون بتمهيد طويل مقدمة طويلة؟ نعم أما إذا اخترت مقدمة ما فرحمي ذلك خمسة أو أمعين تقال درس كله وإذا اخترت أن تكون هذه مقدمة مقدمة طويلة جدا يمكن أن تكون قصة بسيطة عن فضل الصلاة وأجعل هذا كله في العظم فأنت حسب قدرتك على تقسيم الزمن ما بين التمهيد وما بين العرض. إذا أحسنتم مراحل تدريس العلوم الإسلامية ليس كلها توضع في العرض لا. بعضها تكون أنساب إلى التمهيد وبعضها أنساب إلى. العرض. أحسنتم. هل واضح؟ هل أدرتم التمايز ما بين الطريقة العامي في تدريس أي علم وال... وال... وال... وال... والعلوم الإسلامية؟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 والشعري. النوع الثاني من العلوم الإسلامية التي يدرس بطريقة أيضا خاصة ومستقلة صبر. صبر مالو مالو. العلوم خلينا نسميها حتى ما تدخل أوضح من تقولون هذه معركة طه ولا نخلي بالكتاب الكتاب هذا كتير كلام عام عام كتير صراحة لأنه من مصادر تانل. ما الكتاب علوم غير نصيين. إلا دخلت بنص. كلمة نصية يعني برجع بإقوان هي تشرح نص. مو مبعن نصية لها دليل وليس لها دليل دموة. مراحل التدريس هي. اي مراحل? هذه? الكأس اللي عامة. انت ما كنت بالدرس. لا لا. <تصفيق> هذه مراحل الدرس العام لأي علم بالعلم. A Bence bu morally Bence Bence Bence lateral A lly A Bende Bence A drie Bence brent нужен. Bence ne? Bence ne? Teren bir cedeme. Bence ne? Bence ne? Deриşim. Teren. Ha?l H�sk. Bence ne? Teren bir ced Clemson. Rijs. Teren DAVID. H�sk.Š.. Rizy. هذه خاصة بالعلوم الإسلامي حتى أنه مميز فنستفيد من, من مراحل التدريس العامة بالأساليب الخاصة بتعليم العلوم الإسلامي فأنا نستفيد من مراحل التدريس العامة كيف تتعليم العلوم الإسلامي؟ تقول له ماذا فعلت؟ نفتح لك مخك عن وضع لك المعلومات لكن دين توصل لؤثنا بهذا كأنه يفتح رأس التنبيض إنك أنت أخي شوف تقسمت له المعلومات صح وتدرج معه بأسلوب لطيف جميل الصلاة الصلاة فضلها دليل على أن الصلاة واجب على كل أبدا والذي ولذين أمن الأقيم الصلاة ستعرف أنها واجبة كيف نصلي؟ لأبدا أن نفعل أشياء خاصة وهذه تسمى الشروط والأركان. خليها محمد عبيش ما؟ الله يفتح الكتاب يا لم يعرف الأركان من السنان من الشروط من الم. ما هذا في هذه يصبح. عقلك كالكمبيوتر المعلومات الكثيرة مفهرسة مرتبة يمكن الاستفادة منها عند الحاجة مثل إنسان لديه مستودع بحجم هذه الغرفة كلما اشترى شيئا من المرشيمتنا يفتح الباب ويغنيه في يوم الأيام يحتاج إلى مفك من بين آلاف الأشياء الموجودة في هذا هل سيستطيع بس الوصول هل بسهولة؟ ربما يحتاج للوصول إلى أدوات التصليح يحتاج إلى يوم كامل حتى يعرف أين هي بينما لو هو وضع رفوف في المخزن وقام وقال هذا الرف خاص بأدواته بئية وهذا الرف خاص بالأدوات الصحية وهذا خاص بالسيارات عندما يقول أريد مفتاح lesi ماذا Mada seyaha, fırıya yöneliyor. Xizana, altı biağda, seyara. Ne işin bu? Asıl, rtab. Eşyalar. Bu nasıl şey? Anta, enlemi rtab. Eşyalar. Bu nasıl şey? Anta, enlemi rtab. Eşyalar. Bu nasıl şey? Anta, هذه حاجة أول تجرب أحسن يوقي هي مادة أولية القرآن والسنة هو مصدر اسم مصدر للتشريع كيف سأستطيع أن أستخرج من القرآن الضوابط العامة للتعامل مع غير المسلمين وأنا طوال عمري لم،, لم لم لم أدرس في كتب الفقه أو في كتب عقيدة إلا غير كل من لا يؤمن bin isla fakı ve fakı hüküm mu keda ve keda. Tabi detaylarda Kufa dört beş tür anımlı. Tabi ha? Benim, benim. Benim. Benim. Benim. Benim. Benim. Benim. Benim. هو تفسير. تفسير، هو تفسير النصوص وراءه بطريقة علمية وعالمصورة. هو تفسير منها. ليش نفتقد؟ نفتقد يعني؟ نفتقد يعني في عن الأصول ما الذي خرج لنا يعني مع؟ طبعاً هو هو الميزان تمام الصحيح. هو الميزان تمام الصحيح. في وقت يقول الكل أنني أخذ أفكار من القرآن والسنة. طيب ما هو المعيار أنني أخذت صح وأخذت غلط؟ خطأ. سيكون في المعيار علمي صح؟ أيسموها علوم الآلة، وكأنها آلة، وكأنها أدوات تستخدمها كما قال أخي بصناعة شيء. علوم الآلة في العالم العربي كثير. مشاكل توفر في الاختيار يعني من هذه سين عار من المعلومات والكتب والمصادر أحسن. كيف نختار يعني الصحيح أو كما قلنا hisset, fars ve hisset, seçim. Yani mesela, mesela, عندما eğer, eğer, tayyare İslamiye mevcut. Eğer, eğer, eğer, tayyare İslamiye mevcut. Eğer, eğer, eğer, tayyare İslamiye mevcut. Eğer, eğer, eğer, مودد انتساب إلى الدين الإسلامي كما ستعرف مثلا ما هو قيمة المعلومات التي أطيها هذه الفقه هل تقبل بها أم لا؟ أن تصور عن هذه الفقه ستعرف كيف تتعامل مع أعلام من علماء مع مؤلفاته مع أفكاره مع مواقع الكترونية في النهاية عندك تصور دقيق حول هذا التيار أم هو أنك لا تعرف؟ فت إلى موقع علمي على الإنترنت ووجد والله يا أخي أحكام يا أخي مخالفة لما أنت المعتاد عليه من أحكام يعني هل هذا ماركي ولا وإذا هو مثلاً يكون موقع قاضياني هذا دع شاعم قاضياني مسألة مسألة في مثلاً مسألة هي حقيقة الطلاق وفرز وطبيب صحيح وعندك على اتخاذ قرارات كتاب دمنا؟ نحتاج وقت خبرة علم أنا نفسي مثلاً بعض الأحيان في المذهب الحنفي تجد مئة كتاب فطناء ولكن علماء الحنفية ذكروا لك ما هو المعتمد بالفتوى من هذه الكتب وما هو غير المعتمد فأنت تفكر عندما يقول لك القول المعتمد في العبادات عند الحنفية وقول محمد وصفر والقول المعتمد بالفتوى عند الحنفية في أحكام المعاملات والحدود وقول أبو يوسف أين نجد هذه الكتب المعتمد يحتاج أمر إلى تعلم هذا أمر تخصصي ليس تقاف صحيح؟ معارفة المعتمد من الكتب والمعتمد من الكتب هي تخصص ليس تقافي عامل أي لسا في أطلبسه أطبع في, في القوائم الكتب المعتمد بالفتوى في الكتب مذهب وصمتها الولاد ما هو المعتمد بالفتوى في المتاب الشافعي المالكي, الجعفري, في المالكي في الجعفري كلهم يحتاج إلى أطناف في الساعة تقطع دقه دقه الله, ماشا الله. <تصفيق> <تصفيق> هنا نرجع إلى آخر الكتابة. تعالوا. بعدنا نرجع. سنرجع إلى أبحاث مهمة جدا جدا مهمة ثيقة.